كارل؟ ماذا هناك جسي؟ ماذا هناك يا رجل؟ لماذا تأخرت كل هذا؟ لدي حصتك هنا تفضل ها هو مالك؟ مباشرة بعد أن أعطاني المال؟ الشرطة استدر مهلا ظهرت الشرطة فجأة استدر مهلا مهلا قلت استدر لم يكن هناك مهرب حينها ساءت الأمور بشكل كبير علمت أن ما سيحدث لن يكون جيداً كنت ما أزال متمسكاً ببعض الأمل فلم يجد بحوزتي أي ممنوعات كانت كلها في المخبأ كنت أحمل حقيبة خصر. وفي داخلها وجدوا وصلا من مقهى انترنت مكتوب فيه عنوان كانت مجرد ورقة صغيرة وظننت أنها قد لا تؤدي إلى شيء أخذونا إلى مقهى الإنترنت ذاك فأكد لهم الموظف أنه رآنا لذا أثبت تواجدنا في ذلك الموقع ومن هناك بدأوا يأخذوننا إلى كل الفنادق في الحي انتقلنا بشكل منهجي من فندق إلى التالي وفي النهاية وصلنا إلى الفندق حيث يقع مخبأ السري. فتشوا الغرفة. استغرقهم الأمر أقل من تسعين ثانية لتفكيك المغسلة وإخراج الممنوعات من الأنبوب في الخلف. وجدوا كيسا كبيرا من الكبسولات، وكيسا يحتوي خمسة وعشرين جراما من الممنوعات. وميزاناً. في تلك اللحظة علمت أن كل ما أعيش من أجله من ممنوعات وحرية وحفلات قد انتهى كان سجن بومبات المركزي خطيراً أعطوني بعض المعاملات الورقية لكنني لم أستطع قراءة أي منها حينها سمعت الصراخ عندما تدخلوا إلى تلك الزنزانة ويغلقون عليك الباب تبدأ حقاً برؤية مدى سوء ظروف العيش هناك كانت منطقة المرحاض هي المكان الوحيد الذي أستطيع الاستلقاء فيه بدا ذلك كابوسا مريعا ولم يكن هناك مخرج